وأنزلنا من المعصراك ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن فالفصل كان ميقاطع يوما يوم فخ في الصور فتأتون أفواجا وفتح في السماء فكانت أبواب وسيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء حساباً وكذبوا بأياتنا كذاباً وكل شيء أحسنا مكتباً فذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً إن للمتقين مكافأة حداة وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزا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 لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا